يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَاعًا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 قال يا هاغون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمره قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرق إن خشت أن تقول فراق تب إلى بني إسرائ إلى ولم ترق قولي قالَا فما خطبكيا سامي لدي.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 وانظر الى الهك الذي ظللت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في الامن من اسفار انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَ إِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ عَلَا جَلالُهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِ الْلاتِعَةُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وعنت الوجول الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما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 وَرزقُ رَبِّكَ خَرُ وَأَبق وَمرر عَكَ بِ الصَّلااتِ وَصْطَابن عَهَا لا ننسْألُ كَزْقَ نحْنُ نَ ررزقُكَ وَعَاقبةَة للتقوى وَقالوا لَ لا يأتنا بآيةِ مِ رَبّأَلَ تأت بَيننتُ ما في الصّحُ في ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن ذل ونخزى قل كلهم متربصوا فتربصوا